تعجب منه وعلم إنه عمال فأخلى سبيله قائلا له امضي وتقوى قال شيخ الاتضاع خلص كثيرين بلا تعب وتعب الإنسان بلا اتضاع يذهب باطلا لأن كثيرين تعبوا فاستكبروا وهلكوا قال أحد الشيوخ لتلاميذه عند خروب نفسه لا تشتغوا متاع الدنيا فتزدادوا متاعا كثيرا كونوا مجهولين من الناس فتصيروا محبوبين من الله لا تدينوا أحدا من الأخوة وأنتم تقوون على كل اوجاع الشياطين تحفظوا من كل شيء فيه لذة من هذا العالم التي تحرك الجسد بالفكر وذلك ليكون الجسد دائما هادئا ومحفوظا من الحركات الشيطانية قال الشيخ لا تكتم أفكارك الشريرة وخطاياك القديمة فإن وجد الشيطان فيك هوى واحدا مكتوما ففيه يطرحك لأن الشيطان ليست له قوة أن يجر إنسانا إلى فعل الخطيئة ولكنه إذا أبصر هواه مائلا إلى شيء من الخطية ففيه يطرحه فان رآه متحفظا يستشير في أموره كلها ويطيع لما يشار به عليه فلا يقوى عليه في شيء بالجملة وكان يقول أيضا لست أعرف للراهب وقع أي سقط إلا إذا صنع هواه فإذا نظرت راهبا قد وقع وسقط فأعلم إنه وقع بهواه لأنه فعل برأي نفسه قال الشيخ إن أفضل شيء هو السكوت والرجل الحكيم هو الذي يحب السكوت والهدوء. بينما كان بعض الأخوة وهم مجتمعون يتكلمون عن الروحانيات نظر ملائكة قد اقتربوا منهم وكانوا فرحين معه ولكنهم لما تكلموا كلاما غير نافع ابتعدت عنهم الملائكة واقتربت منهم الشياطين قال أنبى يوسف لأنبى بسير إني لا أقدر أن أضبط لساني فقال الشيخ وإذا تكلمت فلن تستريح قيل إن أحد رؤساء ديارات البرية نزل في بعض الأيام قاصدا المدينة فوجد طفلا منقى على جانب الطريق فأخذه إلى الدير ورباه على لبن شاه حتى كبر ولم يكن يعرف سوى الرهبان وحدث أرج الرئيس مرة لقضاء أمر ما فأخذه معه وبينما هما يمشيان في الطريق إذا بمواشي طرعا فلما رآها الغلام قال لمعلمه ما هذه الأشياء يا أبي؟ فقال له هذا بقر وتلك جمال وهذه حمير وهذا كذا إلى اخره وهكذا استمر الغلام يستفهم المعلم عن كل شيء يبصره حتى لقيتهما جارية شابة جميلة فقال الغلام ما هذه يا أبي فقال له هذه هي الشيطان فلما قضوا حاجتهما رجعوا إلى الدير سأل الشيخ الغلام قائلا ماذا أعجبك يا ابني من كل ما رأيت فقال الغلام لم يعجبني شيء إلا الشيطان وحده فلما سمع الشيخ تعجب كيف أن المرأة تفتن حتى الذين لا يعرفون شيئا قال أم بن كما أن الملح من الماء يخرج وفي الماء ينحل ويذوب. كذلك الرجال من النساء يخرجون ومن النساء يهلكون سأل أخ شيخا قائلا لماذا إذا أنا مشيت في البرية أكون مرعوبا خائثا فقال له الشيخ ذلك لأنك لازلت حيا في أمور الدنيا قيل لشيخ لماذا لا تدبر يا أبتاه فقال لإني في كل يوم أتوقع الموت قال شيخ إن حزني لكثير على راهب يكون قد ترك أهله ومقتنياته وألزم نفسه الغرب من أجل الله ثم يرجع ويسترخي في وصايا، فيذهب بعد ذلك إلى العذاب قال شيخ كما أن عيني الخنزير تنظران إلى الأرض ولا يرفعهما كذلك كل من أحبت نفسه اللذات العالمية فبشدة يرفع عقل إلى الله ويهتم بشيء مما يرضيه قال شيخ آخر إن كان إنسان ساكنا في موضع وهو لا يعمل فيه سمرة فإن الموضع نفسه يطرده أبصر شيخ أخا يضحى فقال له يا ابني إننا مزمعون أن نعطي الله جوابا أمام الملائكة والسماء والأرض عن كل أمورنا وسيرتنا وأنت تضحك سأل أخ شيخا قائلا ماذا أصنع لأخلص قال له يجب أن تبكي دائما قال الشيخ الصلاة الكاملة هي أن نخاطب الله بلا طياشة ولا سجس ولو تسجس العالم كله لأن المصلي بالكمال قد مات من العالم وكل نياحه وكل شيء يعمله يكون بغير طياشة وأما القراءة فتكون في قصص الشيوخ وتعليمهم لأن بهذا يستنير العقل نحو الفعل وقال الشيخ إن الراهب الذي يعرف موضعا فيه منفعه لنفسه نفسه وكانت حوائد الجسد في ذلك الموضع عسيرة ولهذا السبب يمتنع عن الذهاب إلى ذلك الموضع فإن ذلك الإنسان ليس فيه إيمان بالله وقال شيخ آخر الإنسان المنتبه يستطيع أن يحفظ الإنسان الجواني فلنجاهد كي نحفظ إنساننا قال شيخ إياك أن تقول في قلبك من جهة إنسان إنك أحرص منه أو اكثر منه معرفة أو أبر منه بل اخضع لنعمه الله ولروح الحكمة والحب الذي ليس فيه غش لئلا تنطفئ بالعظمة وتضيع تعبك لأنه مكتوب يا أيها الذي تظن إنك قائم احذر لألا تسقط حدثوا عن رهبان المصريين بانه إذا عرف الناس سر عملهم فما كانوا يحسبونه فضيلة بل سال سأل أخ أنببيمن ماذا أصنع لإن نفسي قاسيه ولا تخاف الله قال له الشيخ اذهب واجلس مع إنسان يخاف الله وهو يعلمك خوف الله وقال له أيضا نعم التجربة هي التي تعلم الإنسان وقال أيضا الشر لا يغلب بالشر ولكن إن أساء إليك إنسان فأحسن أنت إليه فإنك أنت بإحسانك إليه تستاصل الشر لأنه لا ينبغي أن تكافئ شرا بشر. سأل أنب يوسف أنب بيم قائلا قل لي كيف أكون راهبا قال له إن كنت تريد أن تجد نياحا هنا وفي الآخرة فقل في نفسك في كل أمر أنا من أنا ولا تدين انسانا وسأله آخر قائلا ماذا أصنع لأن نفسي تصغر إذا كنت في القلاية قال له لا تدن احدا ولا تقع بإنسان والله يهب لك الهدوء والنياح في القلاية قال الشيخ قلاية الراهب هي أتون باب حيث أبصروا مع السلاسة ابن الله كما إنها العمود النار والسحابة التي منها كلم الله موسى أخبر أنبى بيم عن أنبى يؤنس القصير إنه طلب من الله فارتفعت عنه الأوجاع وصار متنيحا بلا قتال ولا هم فقال له الشيخ اذهب واطلب من الله أن يرد عليك القتال فإن بالقتال تدرك نفس الإنسان وتفلح ومن ذلك اليوم لم يعد يسأل الله أن يرفع عنه القتال ولكنه كان يقول يا رب هب لي صبرا وأعيد من كلام مارس حق. سؤال ما هو العالم؟ الجواب إن العالم هو تجربة العالم، العالم هو أن نكمل إرادة الجسد، العالم هو أن يفتخر الإنسان بالأشياء التي تمضي ويتركها. إذا فلنجاهد يا اخوتي حتى نلبس لباس الفضيلة، لئلا نلقى خارجا، لأن الرب لا يأخذ بروبه. وقال أيضا مال إسحاق. افحل ذاتك باستقصاء، وانظر بأي نوع زللت واطلب من الله أن يغفر لك وإذا شئت أن تنال الغفران اغفر أنت أيضا لقريبك إذا قمت باكر كل يوم اذكر انك سوف تعطي جوابا لله على ما صنعت فلن تخطئ مرة أخرى فكر كل يوم انه ليس لك في العالم سوى يومك الذي أنت فيه فلا تخطئ ابدا اضغط كلام العالم لكي يعاين قلبك الله أحب الصلاة كل حين لكي يستنير قلبك بالله احفظ لسانك كي ما تسكن فيك مخافة الله لا تحب التهاون لالا تحزن نفسك في قيامة الصديقين ويكمل كلامه حاق اذكر ملكوت السماوات لكي تجذبك شهوتها نحوها اذكر أيضا نار جهنم لكي تبغض أعمالها ودن نفسك وحدك في أعمالك حتى لا تنخدع بالإهمال والتهاون افحص كل يوم فيما أنت عاجز فيه لالا تتعب وقت شدتك لا تظن بنفسك إنك طاهر من الخطيه ولا تصق بنفسك ما دمت في هذا الجسد حتى تعبر سلاطين الظلمه إذا كنت مجاهدا قبالة وجع ما فلا تتخلى بل القب بنفسك قدام الله من كل قلبك وقل أعني يا رب أنا الشقي فإني لست قادرا أن أقف قبالتهم والله يعين من كلام الأب الرحاني المعروف بالشيخ الصياد الذي يصطاد الصيد يفزر الطعم على سخه وحين أزن يستطيع أن يصطاده والمتوحد بحنجرته يصطاده المارد فمن أبيك افهم وافحص بماذا اصطاده لتتعلم أنت كيف تحاربه المتوحد الذي يملأ بطنه هو راعي خنازير. وكثيرة وشريرة هي رعيته الالام مشتبك بعضها ببعض أيها الاخوه فمن يخضع لوجع ما فحتما يكون عبدا لرفيقه فينبوع جميع الالام كبر البطن فلا تملا بطنك كثيرا لالا يعذبك الزنا ولا تضعف جسدك لالا يفرح بك مبغضوا امسك برتبة معتدلة وأنت سالك في الطريق الملوكي وحينئذ يكون مسيرك بغير خوف لأنه كما أن المصاب بمرض الحمى تنفر نيتك لما يقدم له من الأطعمة الشهيه فلا تلز له كذلك شهوة الطبيعة إن أضعفت بسبب نقصان الغذاء وجلب لها الشيطان ذكر الوجوه والصور المحركة فإننا نلبس بغير عيب استنفر نيتنا من شهوة الزنا لأن الوجع الطبيعي ضعيف من الأغذية الحقيره فبنقص الغذاء تضعف الالام وبذكر الله تهلك وتموت هذا هو السيف القاتل لها فمن يملأ بطنه ويطيع هذا الوجع فإنه عبد إذا خضع ويصبح جالبا للأوجاع أما إذا غلب هذا الوجع فبسهولة يغلبها جميعا هذا هو ينبوع الزنا وحب الفضة وسبح الناس وطلب قسرة الكرامة والحسد والقتل وجميع الشرور بسببها يمتلئ جحيمها هذا كله تفعل الغريب المفسد البطن فلنعذبها لأن لا تعذبنا هي لأننا إذا ملأناها كثيرا يكسر الزبل الذي هو تلك الأصنار المنتنة التي تصدر عنها فانظر يا أخي فإن هذه هي نهاية جميع أعمال العالم إذا مثل حكيم دبر حياتك فيما أنت محتاج إليه وقال أيضا الأب الروحاني المعروف بالشيخ الويل للمتوحد الحروض إن قلبه مسكا للأساعي وكل يوم يشرب من مرارته الذي ينقل الكلام يبعد ذاته من الرب والنعمة ليست ساكنه فيه المخرب متى يوجد له بيت لأنه لذاته يقيم بلا مظلة الله الحرود مع من يصطلح لأنه دائما يكدر قلبه ويبعد منه روح الله وهناك تلد العقرب وتربيه اهرب من زي اللسانين فإنه يرمي السماء السهام المسمومة في قلب من ينصت له ابعد عن المتعظمين فإنهم يحاربون الله غريبا كن من جميع الأغنياء لأن عمله جميعه عباده الأصنام لا تكن رفيقا للمتخاصمين لألا يسكن لجؤون داخل بيتك احذر الحقود لأنه شيطان متجسد من الذي قدامك سد أذنيك وإهرب لألا يعريك من الله ويلبسك ثيابه الممزقة المرتقة التي هو لابسها في محب الرئاسة لا يسكن الله فلا تسكن أنت ايضا معه الذي يقيم هواه بغير ضرورة يكون مضغضا لمشيئه الله الوقح يتشبه بالحيه ومأكول التراب الذي يرفع صوته معروف عنه إنه ليس فيه المسيح كما قال الأب الروحاني المعروف بالشيخ كن محبا لكل إنسان بالبعد عن كل إنسان في كل أمر وفي كل حين ابغض نفسك ولا تبغض آخرين مرزول هو قدام الرب من يبغض الخاطئ إذ لك فرصة قدم توبة لقلا خطاياك. اسكب دموعك قدام ربك لألا يصد وجهه عنك في ذلك اليوم الذي يرجوه كل محبيه من نظرته الممجدة التي بها يتنعمون إلى الأبد وقال كذلك الأب الروحاني المعروف بالشيخ إنه لزمان الأحزان وبالكد والتعب العظيم يقدر إنسان أن يخلص نفسه من فخاخ المقر يا اخي بالتواضع في كل وقت لأنه يلبس نفسك المسيح معطي امسك بالورع والعفة لأنهما ينقيان من نجاسة الأوجاع الطمسة تقص حنجرتك ونومك بقدر ولتتنعم نفسك في النوم بالأحلام الروحانية وفي اليقظة بالأفكار البهية تقص لسانك من كل كلام فارغ ليتصلت عقلك على الأوجاع والشياطين المنافقين من الحرود والحرودين احذر لأنهم يعدمون النفس من النور المقدس لمن لا تقص له ولا تدبير متقن ابعد نفسك كلما أمكنك ذلك لالا جعلك عبدا للخطية ليكن حديثك مع محبي الله لتأخذ نفسك شبه طهارتهم. سبح بقلبك في كل وقت ليكون قلبك هيكلا لله احفظ عينيك من كل المناظر الكاذبه المنبهه للشهوه ولا تكن محبا لصبي لانه يجعل الذي يلتصق به فاعل شر كن مجتمعا مع ذاتك بينك وبين الله لان من يفعل كل شيء من اجل الله يكون ابن بر عظيم هذا الرجل الذي يفرز وأصمار عمله هي حياة مؤبدة استمع لكل وصايا إخوتك ومثل حكيم خمس حياتك بمعرفة من الوصايا التي فيها خسران فهذه التعليم للحكماء تكفي من قول بعض الشيوخ في كل شيء تصنعه اعلم إن الله ينظر إليك دائما لتكون مخافته فيك لتصنع مصرته اضبط لسانك لالا تقول كلاما يغضب الله اضبط عينيك لألا تنظر الأرضيات وتصير غريبا من السمائيات لتكن الأرض لك شبه السماء وانظر لألا تتفكر بالأرضيات وانت قائم فيها تحفظ في صلاتك بمخافة الله لالا تغضبه بدلا من أن ترضي، فتحتاج صلوات لصلواتك احذر من الضحك لأنه يحل الحواس ويبتل كل فضيلة سألنا أنبى أناني أن يقول لنا كلمة فقال لنا عليكم بالمسكنة والإمساك لأن كنت في برية مصر في شبابي وحدث أن اشتكى أحد الأباء بطحاله فطلب جرعة خل فلم يجد في تلك البرية كلها وكان في البرية ثلاثة ألاف رائد فشك حاله لأحد الشيوخ الذي أمر بإحضار قليل من الماء ثم قام وصلى عليه ورسم باسم الآب والابن والروح القدس ودهن به الطحال فزال الوجع لوقته برحمه السيد المسيح قيل عن أحد الرهبان إنه كان كل يوم يبكي على خطيات وكان له جار يسمعه وإذ لم يأته البكاء قال لنفسه لماذا لا تبكي يا شقي لماذا لا تنوح يا مسكين حقا إنك إن لم تبكيها هنا طائعا فإنك تبكي هناك كارها وكان قد أصلح له حبلا غليظا يضرب به ذاته ليبكي. فتعجب جاره وطلب من الله أن يكشف له إن كان تعذيبه لنفسه صوابا فأبصره وهو واقف بين جماعة الشهداء وإنسان يقول له هذا هو المجاهد الصالح الذي يعذب نفسه من أجل المسيح قال القديس أنطنيوس يجب أن يكون خوف الله بين أعيننا دائما أبدا وكذلك ذكر الموت وبغضه العالم وتجلب كل ما فيه راحة الجسد وأن هذه بهذه الحياة والنحب الله لأنه سوف يطلب منا هذا في يوم الدينونه ما إذا كنا قد جعنا أو عطشنا أو تعرينا أو تنهدنا أو حزنا من كل قلوبنا أو امتحن أنفسنا هل نحن مستحقون لله فلم الحزن لكي نجد الله ونستهين بالجسد لكي تنجو أنفسنا من العذاب قال شيخ احذر الغضب لأنه يظلم العقل ويلقي من النفس لجام مخافة الله إن الغضب أبو الجنون فمن يقبله لا يكون وديعا أمام الله استعد كل حين لأن تقبل الأتعاب والشدائد مع الضيقات الآتية عليك ولا تصغر نفسك ويضعف جسدك فتهلك تعبك بل اقتني لك صبرا وثبت افكارك قائلا ان هذه انما اتت علي بسبب خطاياي فان صنعت هكذا فإن معونه الله ونعمته تدركك سريعا طوبى للانسان الذي يحفظ نفسه طاهرا في الصغر حتى الكبر طوبى لمن له نصيب في قيامة الصديقين فإن الملائكة تجمع إلى أهراء الحياة التي هي فرح ملكوت السماوات من أقوال ماري إسحاق قال إن حد كل تدبير السيرة يكون بهذه السلاسة التوبة والنقاوة والكمان ما هي التوبة هي ترك الأمور المتقدمة والحزن من أجلها وما هي النقاوة هي قلب رحوم على جميع طبائع الخليقة وما هو الكمال هو عمق الاتضاع ورفض كل ما يرى وما لا يرى أي ما يرى بالحواس وما لا يرى بالهزيز عليه وسول ايضا في وقت آخر ما هي التوبة فقال قلب منسحق وما هو الاتضاع فقال هو ترك الهوى والسكون من كل أحد وما هي الصلاة فقال هي تفرغ العقل من جميع أمور الدنيا ونظر العقل إلى شوق الرجاء المعد وسئل مرئ إسحاق ايضا كيف نقتني الاتضاع فقال بتذكار السقطات وانتظار قرب الموت واتخاذ لباس حقير واختيار موضع هادي واقتناء سكوت دائم كما لا يجب ملاقات الجموع وليكن غير معروف وغير محسوب ملازما أموره بقدر مبغضا لقاء الناس والدالة والخلطة غير محب للإرباح مانعا عقله من لوم أحد أو الإيقاع بإنسان فلا يعامل احدا ولا يعاشره بل يكون متوحدا في ذاته منفردا بالتصرف فهذه كلها تولد بالتضاع وتظهر القلب والذين قد بلغوا الكمال هذه هي دلائلهم وعلائمهم ولو إنهم يسلمون كل يوم عشر دفوع للحريق من أجل محبة الناس فلا يشبعون من حبهم سؤال ما السبب في أن فعل الرجاء لذيذ وتعبه خفيف الجواب ذلك لسبب الاشتياق الطبيعي الذي يستيقظ في النفس ويسقيها كأس الرجاء ويسكرها ومن تلك الساعة لا يحس ذو الرجاء بتعب ابدا بل يثبتون غير شاعرين بالضوائر